لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء وكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون